وإني ك ل موسوعه ا النابلسي للعلوم أ ص ا و ا س ت ب ل ا استكبارا ث م إ ن ي د ع و ت ه م جهارا ثم إني أعلنتهم ل ه م و أ س ر ر ت ل ه م إ ر ا ر ا ف ق ل ت استغفروا ربكم إ ن ه ك ا ن غفارا ي ر س للعلوم ا س م ا ء ي ك م مدرارا ي م ب أ و ا ل وبنين و ي ج ع ل ل ك م ج ن ا ت ه ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا ما لكم لا تردون ل ل ه و ق ا ر ا وقد خلقكم أ ط و ا ر الم أ ترو كيف خلق الله سبع س م ا و ا ت طباقا وجعل القمر في ه ن نور وجعل ا ل ش م س ت راجع والله اعظم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 انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خ س ر ا و م ك و ا مكرا ك ب ر ا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن وجدا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيره ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح ا ل رب لا تذر على الارض من الكافرين انك انت ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر ن ي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات ولا ت ج د الظالمين إ ل ا تبارا